أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 119. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 110. لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 112. إنما الصدقات للفقراء